قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ச ملو لال تون وی فری تو وَلَا نُسْكِنًا واستفتحوا وخاب كل جبار عميل جنگ میں تحسبوا على شيء <تصفيق> ذلك هو الضلال البعيد سَلَامٌ عَلَى الْأَرْضِ بِالْحَقِّ إِنَّ شَيْءٌ يُحِبُّكُمْ سولی کو میٹ سَنكُم ما نبي مصريخكم وما انتم بمصريخ يا اني كفرتم بما اشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الله اسالاب أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةٗ طَيِّبَةً كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأنفال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار سب اللہ <تصفيق> Ah!